يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسن والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متهو؟ وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متتقوا آمنوا إذا متتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم متتقوا آمنوا ثم متتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبل ونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب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 مُتَعَنَّدًا فَجَاءَ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَّا عَمِي يَحْكُمُ بِهِ ذَو عَدْلٍ مِنْكُمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كُفَّ كافارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام اللي يلقى وبل أمره عفا الله عن ما سلف ومن عاد فيا تقم الله منه وَاللَّهُ عَزِيزٌ نْقَاطِم